بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا حضراتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا اللهم آمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وبعد فهذه تلخيصة وملخص يعني تعتبر كمدخل لمناهج المفسرين والتعريف بأشهر المفسرين ومناهجهم والتفسير هو معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى على وفق ما اراد الله سبحانه على ما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون من بعدهم والعلماء الراسخون وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين معاني القران ويبين ما اشكل وما سأل عنه أصحابه صلى الله عليه وسلم من معاني وهذا طبعا كما في المثال المشهور لما نزل قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصودة هو الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي يكون في السماء وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى غير ذلك من الآيات كما سيأتي معنا إن شاء الله وطبعا من الطبيع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفهمون القرآن وفهمهم ليس كفهمنا وحاشاهم أن يكونوا عاجزين عن فهم القرآن كعجزنا لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغتهم وكانت لغتهم لا تزال سليمة لم يدخلها لحن ولم يدخلها اعوجاج بخلاف حالنا نحن قال ابن خلدون في مقدمته إن القرآن نزل بلغة العرب، فكانوا <تصفيق> فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه ومفرداته وتراكيبه، ويعلمون معانيه ومفرداته وتراكيبه، ولكنهم مع هذا كانوا يتفاوتون في الفهم للقرآن الكريم، فقد يغيب. عن الواحد منهم ما لا يغيب عن الآخر وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذا الذي يغيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم بعض هذا الذي يغيب عليهم ثم إن من الصحابة من اشتغل بالقرآن الكريم واعتنى به عناية خاصة فقد اشتهر منهم مفسرون منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وكذلك ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وكان أكثر المفسرين من الخلفاء الأربعة علي بن أبي طالب وذلك لأنه رضي الله عنه تأخرت وفاته عن وفاة الثلاثة السابقين قد اشتهر كذلك بعض أعلام التابعين الذين أخذوا عنها هؤلاء الصحابة فكانت مدرسة ابن عباس في مكة وكذلك مدرسة أبي بن كعب في المدينة ومدرسة عبد الله ابن عباس في العراق وكان من تلاميذ ابن عباس سعيد بن جبير ومجاهد وأكرمة مولى ابن عباس وطاووس بن كيسان اليماني عطاء ابن أبي رباح وغيرهم من التابعين الكرام وفي المدينة كذلك اشتهر أبي بن كعب وكان ممن أخذ عنه التفسير محمد بن كعب القرظي وأبو العالية الرياحي وزيد ابن أسلم وكذا نشأت, مدرسة ابن وكذا نشأت مدرسة ابن عباس رضي الله عنه في العراق قد اشتهر بالعراق كثير من التابعين بالتفسير منهم القمة بن قيس ومسروق والأسود بن زيد وعامر الشعبي والحسن البصري أبو سعيد قتاده ابن السدوسي ثم كان عهد بني أمية وفي آخره وأواء العهد العباسيين واشتدت الحاجة للعناية بجمع التفسير وتدوينه وكما مر معنا في الدروس الأول ان أكثر هذه التصانيف كانت في كتب الحديث كما هو معلوم والتفسير التفسير ومناهج المفسرين فيه تنقسم هذه المناهج إلى قسمين <تصفيق> إلى قسمين كبيرين تفسير بالمأثور تفسير بالرأي تفسير بالمأثور ولا شك أن هذا هو اقواها وأعلاها وأحكمها وأتقنها تفسير بالمأثور هو بيان معنى الآية بما ورد في الكتاب أو السنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعني تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة فهذا التفسير يعتمد على صحيح المنقول ولا شك أن هذا القسم يدخله ما يدخله علم الحديث من صحة وضعف ونكارة ووضع، وكذلك ينبغي في هذا التفسير اللقوف على هذه الأسانيد لا سيما ممن اشتهر بالكذب والوضع كما هو معلوم في بابه ومن أشهر من أشهر أو نقول مصادر هذا التفسير قبل الدخول في أسماء الكتب التي تفسر هذا التفسير نقول مصادر هذا التفسير الذي هو التفسير بالماثور وتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن يعني أننا نوضح ما أشكل علينا ما أشكل علينا في القرآن بالآيات الأخرى ومن ذلك قوله سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فهذه الكلمات فسرت في صورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وكذلك في قول, النبي صل في قول الله سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقوله أوجدك ضالا فهدى فالصر هذا بما ورد في سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب ولا وكذلك ما جاء مثلا في قوله سبحانه والليل إذا, والليل إذا عسعس يفسر العسعس هنا بما جاء في الآية الأخرى والليل إذ أدبر وهكذا نفسر ما أشكل علينا في القرآن بالقرآن الحمد لله رب العالمين العالمين هنا فسرت بما جاء في سوره الشعراء قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات, قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ثانيا السنة فسروا القرآن وما أشكل فيه السنة حينما يبين النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون من ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود والضالين النصارى ومنه تفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود بأنه بياض النهار وسواد الليل ثالث أقوال الصحابة يفسر ما أشكل من القرآن بما جاء على لسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزركشي فإن لم يوجد في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة أو يرجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن ولما أعطاهم الله من الفهم العجيب فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط وهو ما سيأتي بالتفسير بالرأشه وتفسير الصحابة منه ما له حكم الرفع وهو ما ليس للعقل والرأي فيه مجال كالامور الغيبية وأسباب النزول وتفسير له حكم الموقوف وهو ما يعتمد فيه على الاجتهاد ولا يسنده أي الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك التفسير بأقوال التابعين محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم والحسن البصري وعكرمة أو ابن عباس وغيرهم من أئمة التفسير المشهورين وطبعا وقع كذلك خلاف في الرجوع إلى أقوال التابعين إن لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة وإن كان الأقرب أننا نعتمد على تفسير هؤلاء الكرام وفي هذا تفصيل القول الأول ما أجمع عليه التابعون فهو حجة ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله قال أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة في كونه حجة على غيرهم ممن خالفهم القول الثاني اختلاف التابعين في أقوالهم وتفسيرهم فهي ليست حجة على غيرهم يقول ابن تيمية قال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير كما قلنا يعني يستأنس بها فلا شك أن عندهم من العلم ما ليس عند كثير من المتأخرين نهود فنقول ان مناهج المفسرين تنقسم إلى قسمين كبيرين التفسير بالمأثور والتفسير بالراي وقلنا ان التفسير بالمأثور هو فهم كلام الله سبحانه وتعالى وهو التفسير الذي يعتمد على صحيح المنقول والآثار الواردة في الآية ومن أشهر, ومن أشهر هذه الكتب التي تعتني بالتفسير بالمأثور كتاب الإمام الكبير أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وهو أصل في هذا الباب وكل من بعده عيال عليه وكتابه المشهور جامع البيان في تفسير القرآن قال عنه النووي كتاب ابن جرير الطبري في التفسير لم يصنف أحد مثله سنعرجه بعد قليل على هذا الكتاب القيم تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله الكتاب الثاني تفسير ابن عطية عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي وكتابه المشهور المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وقد لخص فيه ابن عطية ما روي من التفسير بالمنقول وأطفى عليه من علمه وما فتح الله به عليه وسنتعرف كذلك بعد قليل على هذا الكتاب الكتاب الثالث الذي معنا في التفسير المأثور الكتاب العظيم تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء اسماعيل ابن عمرو من كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وهو كتاب قيم ماتع عظيم في هذا الباب وكذلك من أجمع الكتب ومن أوسعها وأكبرها كتاب جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى الدر المنثور في التفسير بالمأثور من هذه الكتب القيمة كتاب المحقق الكبير والعالم النحرير الإمام الكبير محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي وكتابه المشهور أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن وهو كتاب قيم ماتع لاغنا لطالب العلم عن قراءته ولا عن ولوج بابه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. كذلك إن هذه الكتب كذلك كتاب بحر العلوم السمرقندي وكتاب معالم التنزيل للبغوي والكشف والبيان عن معاني القرآن السعلبي ولا شك أن الكتب التي هي كتاب ابن جرير الطبري وكتاب ابن كثير وكتاب أضواء البيان <تصفيق> هذه يعني تعتبر كتب قيمة ونافعة بقدر كبير لمن أراد أن يقرأ في التفسير بالمأثور القسم الثاني القسم الثاني وهو ما يسمى بالتفسير بالرأي التفسير بالرأي ومن اسمه يظهر أن هذا النوع من التفسير يدخله نوع اجتهاد كبير يدخله نوع اجتهاد كبير لذلك فإنه إذا لم تكن نفس المفسر سوية وطبعه مستقيم وعقيدته سليمة فلا شك أن تفسيره سيخرج تفسيرا برأي مذموم وإن كان عاقلا مستقيما سوية الطبع سليم العقيدة فإن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسان هذا المفسر ولذلك فإن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين تفسير بالرأي المحمود وتفسير بالرأي المذموم والتفسير بالرأي المذموم هو ما كان في هذا الكتاب يعني ما كان صاحب هذا الكتاب صاحب بدعة أو يدعو إلى ضلال أو عقيدته غير مستقيمة أو منهجه غير مستقيم فلا شك أن هذا الرأي سيكون مزمو والتفسير بالرأي المحمود هو الذي يمشي صاحبه وفقه ما وضعه أهل العلم وأصلوه وبينوا أسسه وقواعده وأركانه ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنة هؤلاء الأكابر الأكارم من التفسير من التفسير بالرأي المزموم ما وضعه أئمة المعتزلة وأئمة الشيعة وأئمة الضلال ودسوه في كتبهم كما حدث كما حدث مع تفسير الزمخشري الذي حشى تفسيره بلا تزاليات وما حدث في تفسير الشيعة وقد حشوا كتب التفسير بالضلالات والحديث الموضوعة والتكفير تكفير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وكذلك ما يقع فيه أهل الإرجاء من تفاسير من تفاسير باطلة لما يتعلق بمسائل الإيمان ومسائل القدر وغيرها من هذه المباحث التي لا بد أن تخرج من صاحب عقيدة سليمة. وكذلك أهل التعطيل وأهل التأويل لا شك أنهم كلما يمرون بآية فيها صفات أو آية فيها ذكر لجناب الله سبحانه وتعالى فإنهم سيؤولونها أو يعطلونها إلى غير ذلك وأما التفسير الزمخشري وكتابه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل وكان من أئمة الاعتزال وكان صليط اللسان على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحشى تفسيره بالحديث الباطل في فضل كل سورة وإن كان, وإن كان كتابه هذا قد اعتنى فيه بمسائل اللغة والنحو والألفاظ ف ومسائل الإعجاز القرآني وجمال النظم والبلاغة وكل هذه المباحث التي يعتني بها أهل اللغة ولكن لا بد على الدارس وعلى الطالب أن يحتاطى لهذه لهذه الاعتزاليات التي وضعها الزمخشري في تفسيره وهي لا يدركها إلا حاذق ولا يستخرجها إلا فطن قال البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقش قال الإمام الذهبي الزمخشري المفسر النحوي صالح لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله فكن حذرا من كشافه وقال الملة على القاري وله دسائس خفيت على أكثر الناس فلهذا حرم بعض فقهائنا مطالعة تفسيره لما فيه من سوء تعبيره في تأويله وتعبيره قد استخرج ابن المنير مسائل الاعتزال من تفسير الكشاف في مصنف سماه الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال فمن اراد أن يقرأ في تفسير الزمخشري عليه أن يثبت ويمتن عقيدته اولا ثم بعد ذلك يدخل في هذا الكتاب حتى لا يتشرب من شبهاته كذلك كتاب مفاتيح الغيب للفخر الرازي وهو من أوسع التفسير وهو من أوسع التفسير وهو من أئمة المتكلمين ومن أئمة المتكلمين وقد حشى تفسيره بالعلوم العقلية وسلك في تفسيره مسالك الحكماء والفلاسفة وعلماء الكلام حتى قيل في تفسيره فيه كل شيء إلا التفسير. والرازي رحمه الله لم يكمل هذا التفسير بل وصل في تفسيره إلى سورة الأنبياء ثم جاء تلميذه الخوي فشارع في تكملته ولن يتمه وتمه نجم الدين القمولي وهذا تفسير تفسير كبير وكذلك من أراد أن يقرأ في هذا التفسير عليه أن يمتن عقيدته ويقوي حجته حتى لا تدخل عليه شبهة من الشبهات إيه كذلك إيه من التفاسير التي هي محل للأخذ والرد وكثر حولها الكلام وطال فيها النقاش إيه تفسير إيه في ظلال القرآن تفسير في ظلال القرآن هذا التفسير يتميز بالأسلوب الأدبي ويتميز بربط مواضع السورة بالوحدة الموضوعية لصور القرآن الكريم ولكن هناك بعض الملاحظات على هذا الكتاب أولا إن سيدة قطب رحمه الله تعالى ما كان طالب علم وما كان مجتهدا بل كان أديبا وهو صاحب مشروع إصلاحي واضطهد وأوذي بسبب الحالة السياسية التي كانت في البلد أيام وجوده فهذا ما جعله يعني يطلق بعض الألفاظ وتخونه بعض العبارات من أعظم ما يقع فيه السيد قطب وما يؤثر على فكر من يقرؤون له أنه يجعل نصوص الكفر والنصوص التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على, <تصفيق> على نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن أهل مكة أنه ينزلها على الواقع المعاصر، مع أن هذه الآيات تتكلم عن كفار أصليين إلا أنه يجعلها في المسلم، وهذا لا شك من الخلل الذي ينبغي أن يتنبه إليه كذلك اتهم سيد رحمه الله تعالى بأن عنده شبهة اتحاد وحلول وإن كنا نقول لعل اللفظ خانه ولعله لم يحسن التعبير كذلك من الأخطاء التي عند سيد أنه صليط اللسان وجريء على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قد يتعدى ذلك إلى بعض أنبياء الله ومرسلي فالذي يقرأ كذلك في تفسير سيد قطب بد أن يمتن عقيدته وأن يتعلم الفقه وأن يتعلم فنون الدعوة وأن يتعلم مراحلها وكذلك ينبغي عليه أن يرجع إلى مناهج أهل السنة والجماعة في الاصلاح والتغيير حتى لا تدخل عليه شبهة أو تأثر بفكر ليس هذا الفكر من أفكار أهل السنة والجماعة وطبعا طالب العلم طالب العلم الذكي الأريب اللبيب لا شك أنه سيستفيد من هذا من كتب التفسير بالراي المندوح كتب مثل كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهو تفسير قيم ماتع جيد مليء بخلاصة الدعوة وبالنصائح والإرشادات وعصر فيه المؤلف رحمه الله تعالى خلاصة يعني خلاصة ما قرأه واستنبطه من الكتب السابقة وله معان جميلة وفوائد بديعة كذلك من كتب تفسير القرآن الكريم الكتاب القيم كتاب التحرير والتنوير للطاهر ابن عشور رحمه الله وتعالى وهو كتاب يعتني كذلك بعلم اللغة العربية وبالألفاظ ومواضعها وما يكون فيها من تقديم وتأخير وهو كتاب قيم ماتع بذل فيه المصنف رحمه الله تعالى كثيرا من الجهد والوقت كذلك كذلك من الكتب المهمة كذلك من الكتب المهمة في هذا التفسير التفسير بالرأي البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي هو كتاب كذلك يعتني بعلم اللغة العربية والأشعار وغيرها وكتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي رحمه الله تعالى كتاب روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني الشيخ محمود الألوسي تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي كذلك من الكتب قيمه في هذا الباب التسهيل هو كتاب قيم كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام الكبير ابن القاسم محمد بن أحمد بن جوزي الكلبي الأندلسي الغرناطي وله نسخة جيدة بتحقيق وعليها تقريرات فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وكذلك من الكتب الجامعة الماتعة كتاب التفسير البسيط وهو كتاب قيم وماتع وجيد وكذلك من الكتب القيمة والماتعه في هذا الباب كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وقد جمع فيه جمع طيب ومن كتب المفسرين المناصرين كتاب كتاب تفسير القرآن في سؤال وجواب للشيخ أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله تعالى وهو كتاب جامع يجمع فيه أقوال المفسرين ويفسر الآية بما يظهر له وإذا كان هناك من أحكام فقية يبينها على وفق ما يتراء للشيخ رحمه الله تعالى من صحة حديث أو ألا غير ذلك كما هو معلوم من منهج الشيخ رحمه الله تعالى إذن التفسير ينقسم إلى قسمين تفسير المأثور التفسير بالرأي ولا بد للمفسر أن يكون سليم العقيدة مجردا عن الهوى عالما بأصول التفسير عالما بالحديث رواية ودراية عالما بأصول الدين عالما بأصول الفقه عالما باللغة وعلومها وكذلك لا بد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى عاملا بما يدعو إليه حسن الخلق في قوله وفي فعله وفي سمته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا نعود فنلقي الضوء على بعض كتب التفسير إشارة سريعة كتاب جامع البيان في تأويل آي القرآن الأمام طبري رحمه الله تعالى عقيدته سليمة على عقيدة أهل السنة والجماعة يذكر الروايات التي الروايات بالأثانيد التي يستدل بها على كلامه ويذكر الأحكام الفقهية في الآية وهو إمام نسب إلى الاجتهاد المطلق نسب إلى الاجتهاد المطلق وهو من علماء القراءات ومن علماء اللغة ويستشهد لما يذهب إليه من معان بما ورد في لسان العرب وحتويهم ولا شك أن هذا الكتاب هو الجامع لكتب التفسير وكل من بعده عيال عليه تفسير البغوي معالم التنزيل يأتي البغوي على الآية يبين معناها بلفظ سهل موجز وهو <تصفيق> أي البغوي قد اقتصره من تفسير الثعالبي مع تنقيح يعني مع وصيانة لتفسيره عن الأقوال المتدعة والأحاديث الموضوعة. وحقيلته سليمة يثبت لله سبحانه ما اثبته لنفسه من الأسماء والصفات وإن كان قد أولا بعض الصفات في بعض المواضع كتأويله الصفات الرحمة والحياء والغضب الزمغشري كتابه الكشاق عن حقائق التنزيل وعيون الأقويل في وجوه التأويل وهو من أئمة المعتزلة كما هو معروف ينتصر لمذهبه لا تزالي ويؤيده بكل ما يملك من قوة تفسيره يمتاز بالكشف عن جمال القرآن وسحر بلاغته لما برع فيه مؤلفه من الإلمان بلغة العرب والمعرفة بأشعاره يعتني كذلك بالبلاغة ويبين ما في القرآن من معاني بديعة جميلة وطبعا غير أنه إذا يعني جاءت آية على خلاف المذهب فإنه يؤولها وينتصر لمذهبي ابن عطية محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لخصه مؤلفه ابن عطية رحمه الله من كتب التفسير التي وقع عليها تفسير المنقول التفسير المأثور وينقل عن ابن عباس وينقل عن ابن جرير كثيرا عقيدته أشرب ابن عطية رحمه الله تعالى شبهة الأشعرية قال فيه شيخ الإسلام وتفسير ابن عطية ومثله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا يعني تفسير ابن جرير ثم إنه يدعو ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب للسنة من المعتزلة يعني الأشاعرة أقرب للسنة من المعتزلة فهو يتعرض كثيرا للقراءات وينزل عليها المعاني المختلفة طبعا من أجمع الكتب التي تذكر القراءات الوردة في الآية كتاب معجم القراءات معجم القراءات للشيخ اللطيف الخطيب كتاب قيم ماتع يذكر فيه ما وقف عليه مصنف رحمه الله من قراءات متواترة وشازة وغير ذلك وكذلك الشيء بالشيء يذكر من يعني كتب الأعراب من أراد أن يرجع إلى أعراب بصورة مختصرة وصورة واضحة والوقوف على بعض الوجوه البلغية كتاب أعراب القرآن الكريم لمحي الدين الدرويش كتاب ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير وهو كما يقول الشيخ الإسلامي المتيميه يعني مضطرب في باب الصفات يثبت البعض ويؤول البعض فلم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات بل له من الكلام في إثبات نظما ونثرا ما أثبت به كثيرا من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف فهو في هذا الباب مثل كثيرين من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس يثبتون تارة وينفون في مواضع كثيرة كما هو حال أبي الوفاء بن عقيم وأبي حامد الغزالي فقال ابن قدامة وكان ابن الجوزي إمام عصره إلا أننا لم نرتض تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها يعني في العقيدة وهو في تفسيره يذكر مذهب المؤولة ومذهب المفروضة. القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد كتابه الجامع لأحكام القرآن كذلك عنده بعض التأويل الأشعري، وذكر هذا في كتابه التفسير وفي كتابه الأسنة في شرح اسماء الله الحسنى، ويعتمد في نقله في هذا الباب على أئمة الشعراء كالجويني والباقلاني والرازي وغيرهم. تفسير ابن جزي الكلبي هذا الكتاب القيم وكتابه التسهيل لعلوم التنزيل وكتاب كتاب تفسير مختصر من غير إخلال أخصه مؤلفه من كتب التفسير المختلفة واضاف إليه فوائد عديدة من كتب شتى وكتاب قيم و يعني يستطيع أن حصل الإنسان منه فوائد عظيمة وغير أنه مؤول لأغلب الصفات وقد قرر أو كتاب المطبوع عليه تقريرات للشيخ عبد الرحمن البراك على المواضع المشكلة في العقيدة والسلوك. كتاب بوحيان ببحر المحيط وكذلك مؤول اشعري أخذ عن ابن عطية والزمخشري والرازي والباقلاني وهم له عمدة في هذا الباب وهذا الكتاب مرجع مهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن لأنه توسع في مسائل النحوي والخلاف تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم سلفي العقيدة تلمي الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من التفاسير بالماثور <تصفيق> من التفاسير المختصره تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي ابتدا المحلي من سوره الكهف الى سوره الناس ابتدا تكبير سوره الفاتحه ثم توفي واكمله السيوطي فابتدا من سوره الفاتحه الى سوره الاسراء وكلاهما مؤول للصفات على مذهب الأشاعره الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير أقيلته سليمة له رسالة اسمها التحف في مذاهب السلف زم فيها أهل الكلام وطريقتهم في تقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة ومدح مذهب السلف خير أنه في تفسيره أولى بعض الصفات كتأويده صفة الغضب والاستهزاء والحياء والوجه والإتيان والمجيء والمحبة إلى غير ذلك تفسير الألوسي تفسير الألوسي الكبير جهاد الدين السيد محمود من عبد الله بن محمود بن درويش الوسي كتابه روح عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني يميل إلى التصوف ويميل إلى التفسير الإشاري وله شطحات من شطحات الصوفية تقوله إن نور محمد صلى الله عليه وسلم اول المخلوقات وأنهم قدح من النور الإلهي وهذا <تصفيق> الكتاب يعتبر موسوعة تفسيرية قيمة لخلاصه كثير من الكتب السابقة في التفاسير ينقل عن ابن عطية وابي حيان الكشاف السعود والبيضاوي والرازي تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي اهتم مؤلفه ببيان معاني القرآن للاهتداء بها والسير على منهاجها دون أن يشتغل بحل الأفاظ وفنون النحو والشعر هو كتاب قيم ماتع وسلفي العقيدة دافع في كتابها ناقيرة السلف واثبت الأسماء والصفات ورفض تأويلات الجهمية والمتزلة والأشاعرة ورد عليها السيد قطب في ظلال القرآن كما قلنا أول بعض الصفات مثل الاستواء والعلو والكلام والمحبة واليد. فقال كل ما ورد في القرآن في السنة من مثل هذه إنما هو تقرب للحقيقة. الله تبارك وتعالى وضعها في أسلوب يقرب بها ويمثل. وهذه هي عبارة الزمخشري. طبعا قلنا ينبغي الاحتياط مما وقع فيه في ظلال القرآن من أمور مخالفة لمناهج الإصلاح والدعوة عند أهل السنة والجمع الشنقيط أدواء البيان في إضاح القرآن بالقرآن من السلفيين البارزين الذين نصر العقيدة السلفية بأقوالهم وأقلامهم كتاب قيم ماتع وبهذا الذي قلناه نكون قد اتينا على بعض مصنفات اهل التفسير ومناهجهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن فهمنا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته